بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وخليل رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين هذا هو الدرس الحادي عشر من شرح المقدمة الجزرية لا يزال العمر من قول في من قول الإمام الجزري حادرا تفخيم رقف الألفي وهمزة الحمد أعود بدينا وحادر تفخيم الله ثم لام لله لنا الله وحادر تفخيم لام لله لنا وليت على الله ولض وأيضا حادرا تفخيم الميم في قوله مخمصة ومن مرض ماشي الحال؟ ايش معنى؟ والميم من مخمصة ومن مرض معناها ارجع الامر الاول وحاذرا تفخيم يعني وحاذرا تفخيم الميم في لفظ مخمصة ومرض ايش يعني؟ يعني عندما تقرأ في سورة المائدة وغيرها فمن اضطر في مخمصة ما تقرأ؟ في مخمصة ما مخمصة لا ما ناص ناصع ناص ناصع يعني ترقق الميم ثم تفخم الخاء ثم ترقق الميم ثم تفخم الصاد ثم ترقق الراء يعني نازل طالع نازل طالع نازل خالص ناقص فيها غير طيب إذا ناص ناصع فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْنَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ إذن الناس في هذه الكلمة ثلاثة أقسام القسم الأول قرأ مخمصة فخمها كلها وهذا غلط والقسم الثاني رققها كلها مخنصة وهذا غلط والقسم الثالث وضع الشيء في موضعه فرقق الميم في المضعين ورقق الهاء ايضا وفخم الخاء والصاد نص نص نص نص ومن مرض أيضا ايضا وحادرا تفخيما لفظ الميم في مرض فلا تقل في قلوبهم مرض مرض مرض ولا تقل مرض إذا الناس في في كلمة مرض أو مرضة ثلاثة أقسام قسم فخمها كلها قال مرض مرض وهذا غلط لأن الميم مستفدة والاستفال حق ومستحقه الترقيق فيقول مرض مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مرضا م مرض مرض وقسم رققها كلها فقال مرضى لا ما يسير والصحيح ترقيق الميم تفخيم الراء لأنه مفتوح وتفخيم الضاد لكن كما قلنا دائما أن المفخمات تكون قوية فتروح تشد في المرتقات يعني أو المستحلات زي الميم فتنبه وخلص الميم ولا تجعلها تلتبس بالراء المفخمة والضادة في قلوبهم مرض فزادهم الله ناضا ولا ترقق الراء كما فعل البعض فإنهم يعجزون عن تفخيم عن ترقيق الميم فيرققون الراء في مل ملبا أو ملبا أو نحى ذلك لا رقق الميم فخم الراء فخم الضاد والميم من ما ومن ناض ثم قال وباء برق يعني واخيرا تدخيم لفظ الباء في برق فلا تقل برق يكاد البرق يخطف ضاء يكاد البرق يخطف ابصارهم وانما عليك أن ترقق الباء لأن الباء مستفل والاستيفال حق ومستحقه الترقيق تقول برق ياكاد البرق يخطف أبصارهم البرق برق براق نعم هي تدريب ما مش يقول لك لعن وليس بينه وبين تركيه إلا رياض منفكين آه ياكاد البرق يخطف أبصارهم ياكاد البرق مثلا يكاد سنى برقه يذهب بالابصار سنى برقه ولا تقول برقه أو تقول برق لا انتبه يكاد سنى برقه يذهب بالابصار ماشي فالناس في برق ثلاثة أقسام بعضهم يقول برق وبعضهم يقول برق والصواب برق ترقيق أيش الباء وتفخيم الراء وكذلك القاف على حسب الوصل أو في الوقف وباء برق باطل وأيضا يقول احذر تفخيم لفظ الباء في باطل فلا تقل فلا تقل أثبِل باطلا يؤمنون لا لا تقول فبالباطل يؤمنون، تمام؟ وإنما عليك أن, إيش أن تقول فبالباطل يؤمنون بالترقيق لا بالترقيم. هنا أحدهم يسأل يقول يخطف هل الخاء والطاء في نفس المرتبة في الترقيم يقول لا. الخاء والطاء من حروف الاستعلاء، صح؟ وأقوى حروف الاستعلاء الطاء. يليها. الضاد يليها الصاد يليها الضاد يليها القاف يليها الغين يليها الخاء فالطاء اقواها والخاء جناها طاب ضيفا صار ظلا القو غنيا الخبا مناه وكما وكما قال بعضهم فنقول يطاف اذا صارهم هذا هو وبعض برق باطل بهم بذي باطل بهم بذي بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيه هنا يقول خلاص انتهى من قولي وحاذغا تفخيم رفض الالف والانتعلم في امر اخر قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم فعندما يقول بهم بذي الآن باطل فاصلة آخر حاجة قال باطل بقى برق باطل فاصلة بهم بذي متعلق بأي أمر متعلق بقوله وحرص على الشدة والجهر الذي فيها في مين في الباء الضمير عنك فيها أين يعود إلى من إلى الباء هاي عن الكلمات الكلمات الكلمات بين في في اللي هي واحد والجهر في الباء يعني يحرص على الشدة والجهر في الباء في كلمات بهم بي يحبون وهكذا لأنه قال وحرص على الشدة والجهر الذي فيها الضمير يعود إلى أقرب مذكور كما تقرأ في اللغة العربية صح ولا لا فيها فيها ثمين في في هذه بذي، هذه أنه لا يتصور التفيم، آه واحد يقول يعني بهم مثلا هو بيض ما في الشدة يعني، الشدة أيوة الشدة في الباء لأن ما يعرف الشدة أجل قطع البكت، هو ينبه على حرفين فقط في هذا الموضوع الحرف الجيم وحرف الباء، فعندما تردق تقول بهم ما تقول ريم شوف. مثلا <تصفيق> إِنَّ ربهم بِهِمْ ما هذا؟ هذا خطأ فهي يحرص على الشدة والجهر الشدة هي امتناع ماذا؟ امتناع الصوت إلى النفس الصوت والجهر امتناع ماذا؟ فإن تمنع النفس في الباء ومنع الصوت عندما تنطق به فتقول إِنَّ ربهم بِهِمْ ربهم بهم ولا تقل إن ربا بهم أو بذي وبيذي القربة وبيذي القربة وبيذي فاهم؟ لأن كثير من الناس يلعنون فيروح متراحل يكون الفكح منه متراحل طيب ما هم, هم مشدود فيقول مثلا إيش وبيذي القربة فيقول لك انتبه وبي بالقرب ببي بالقرب ربهم بهم ربهم بهم وبا بهم بذي وحرص على الشدة والجهر الذي فيها فيها وفي الجيم يعني أحرص على الشدة والجهر الذي في الب وقد ربت لك أمفله وأيضا على الشدة والجهر الذي أيضا في الجيم مثل ماذا في الجيم كحب يعني كقولنا أو ككقولي سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله ما تقول آه واه من يتخذ من الله عذرا يحبونه كعويل لا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله ماشي الحال الصبر لا تقول الصبر الصبر كده، الصبر اصبروا وتواصلوا بالصبر بالصبر وحرص على الشدة والجهر الذي فيها في الباء وفي الجيم كحب الصبر كحب الصبر هنا مثال على الباء حب الصبر والباء هنا المثال على الباء ربوة نجتوثة وربوة ربوة ولا تقرؤوا ربوه ايوه ربوه يعني أي... متت كلمات يعني الناس لا الحين بدي كره الموضوع بهم دي وحرص على الشده والجهر الذي فيها اي في في الباء وفي الجيم كحب الصبر ربوه جتت ست وحج الفجر وفي اجتت أه؟, أه طبعاً أوجو تثثلي بضم بضم الأمزه أم بكسرها لماذا صح لأن ثالث الفعل مضموم وكل جلش وبدأ بهمزة الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم فنقول أوجو تثث وليس أجي تثث فلا تقول أج تثت أج تثت أج تثت أج تثت لا أج تثت أج تثت نعم أج يعني دفتك النظر وأحكم خروج الجيم انتبه لها رب وتنج تثت وحج الفجري لما تقرى حج ما تقول حج ولله على الناس حج البيت ما تقول حج البيت سرمع موسى أو تقول والفجر لا والفجر والفجر وليال عشر حتى ما طلع الفجر الفجر ولا تقول الفجر أو فجره واحد من هذا القبيل لأنه ماذا قال يحدث على الشدة إيش معنى الشدة إنه ما في صوت والجار إنه ما في نفس مثلما تقول الفجر معناته هذا فيه نفس صح هكذا هي فلذلك عليك أن تحرس لكن لا تبالغ في في, في نطق الجيم فتنطقها قريبة من الجيم فتقول والدقر أو حج أو ذلك كما مثلاً في اللحون الشائعة ها وإنه عليك أن تثقل الجيم شوية أن في بعض الأحيان اللي يقرأون يقرأ عندك أنه يقرأ الجيم دال يجدون يعني ولا يجدون كان يقرأ كذا لا ولا يجدون لو يجدون ملجأا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون وليس يجمحون كأنه يقرأ قريبا من الدالة ثم قال بعد ذلك وبينا مقلقلا انسكنا وإيكم في الوقف كان بينا يعني حرف القلقلة جعله الإمام ابن الجزري على مرتبتين من حيث الصوت نحن قلنا أن القلقلة هي قسم واحد على الراجح لكن طبعا من حيث الصوت اختلف الأمر فهنا اختصرها وقال هي مرتبتين في الصوت وإن في الوقف كان أبينا فإذا وقفت على قلقلة أحد تواب فإنها تكون قوية في السمع فأضغيرها جيدة وإذا كانت في درج الكلام تمام مثلا أو إبراه مرتبتم فإنها تكون في الصوت أضعف من الأولى فالجل ذلك قال وبينا المقلقنا إن سكن هذه المرتبة الثانية وإن يكون في الوقف كان أبينا هذه المرتبة الأولى المشدد الموقوف أربعة إحنا خليناها أربعة نعم هذه أربعة قلنا المشد الموقف عليه وهيش والساكن موقف عليه والساكن اللي هو الغير موقف عليه والمتحرك هذا على سبيل البسط أما على سبيل الاختصار، فيختصرها الإيمان بن الجزائي واجعلها إيش مرتبتين ما في المشكلة يعني اختصرها مرتبتين يعني جمع قال وبينا المقنقلا إن سكن إن سكن سكن وإن يكون في الوقت كان أبينا في الوقت كان أبينا تشمل الثنتين تشمل المشدد وتشمل غير المشدد وإن سكن تشمل المتحرك وتشمل الساكن هنا فقط يعني في المتحرك في خلاف هل هي صفة لازمة أم صفة عارضة ولا مشاحة في الاصطلاح والعلماء الذين اختلفوا في أقسام القنقلة كلهم متفقين على كيفية واحدة يعني الذي يرى أن قسم واحد أو قسمين أو ثلاثة أو أربعة مرتبة مرتبة مرتبتين أو ثلاثة أربعة كلهم عندما يقرؤون إبراهيم إبراهيم مرتبتهم مرتبتهم ورَوَالَهُ وَحَدِيْقَرْتِهُ بَسْ بس من ناحية خلاف من ناحي النظرية في خلاف أما من الناحية العملية فإنه ليس فيها خلاف الكل مطبق عليه نعم يعني بعض القراء يبالغ في اللي تنبى وبعضهم يعني يأتيها بشكل لطيف يسمع فقط القارئ. وبينا مقرقلا إن سكنا وإيجاكم في الوقف كان أبينا وحاء حص حصا ما معنى وحصا؟ يعني بينا حاء حص حص بينا حص حص عن ظهر الآن حص حصا حقنا راودته عن نفسه إيش معنا واحد يعني الكلام شوف قال وبيينا مقالا إن سكنوا وياكم ويعني وبيينا وبيينا ح حص, حص هذا المراد كيف الآن الآن حص حصل ح حص حاصة ح مستقلة والصاد مطبقة مستقلة فلا تقول حص حص أو حص حص أو عص عص أو نحو ذلك الآن حص, حص الحق أنا راودته عن نفسه يعني بيدا يقول مزيد من الاعتناء ومن الرعاية للحاء والصاد في هذه الكلمة اللي قد يحصل فيها نوع من يعني من عدم تحرير الحاء بشكل جيد أو من عدم يعطاء الصاد حقها بشكل جيد وكذلك يعني وبينا الطاء مع التاء في أحض قال أحض تو أيوة تبدأ بطاء وهذا يسمى إضغاما, إضغاما ناقصا فإنك تبدأ بطاء وتنتهي يعني تأتي بصفة الإطباق والاستعلاء في الطاء ثم بعد ذلك تنتقل بشكل مباشر إلى الانفتاح والاستفان في التاء يعني الطاء حق المستعدة لما اجي بقى في حرف مستقيم اه ثاني ليه ويبقى حرف نعم احط, أحط... أحط... أحط... ايوه شفت الطاقه سالتم ولاقي انخد بيضغط صح اضغامه طيب إذا هنا اضغامه اضغامه الناقص لان لو كان كامل قلنا احط الناس فيها احط على اقسام القسم الأول قسم يقرأ احط بالطاع وهذا غلط فالقسم الثاني يقول أحدت وهذا غلط والقسم الثالث يقول أحاطت وهذا غلط تمام إذن ما هو الصواب أن تبدأ بطاع وتنتهي بتاء. قال أحطت بسطت شوف وحصحص أحطت الحق وسين مستقيم يعني وبين وبين سين السين في قوله يدين الصراط المستقيم او يهديكم صراطا مستقيما بمزيد اعتناء طيب وانك لتهدي الى صراط مستقيم تمام لان السين حرف صفير ومستفل ورخو شوف فيحتاج إلى مزيد اعتناء. بينما التاء اللي بعديها التاء حرف شديد مستفل تمام و يعني يخترق عن السين في, في موضوع الشدة والرخاوة وليس صفيرا فهنا لا تجعل التاء يتغلب على السين فتكون السين ضعيفة لأن كثير من الناس يقرأ يدينا الصراط المستقيم المستقيم المستقيم يعني التاء على حساب السين فلا بد من تخليص السين المستقيم مستقيم تعطيها وقت زيادة وقت نعم حرف هام سأحسب أيه وصفيه أيضا ورخو يا وسين مستقيم يسطو يسقو ها السين والطاء السين والطاء ففي في سورة الحج يكادون يسطون يسطون إياك أن تقلب السين صادا كما يفعل أكثر الناس فإنهم يقرؤون يكادون يسطون يسطون أو يقولون مثلا السطو المسلح يقولون السطو المسلح لا السطو المسلح ومثلها وسطو وليس وسطو وليهم أحد الإخوة يعني كلمني في موضوع يعني أغضبني كثيرا إمام مسجد يقرأ فصب فصب عليهم ربك صرطة صرطة عذاب والمفروض أن يقرأ ثوطة عذاب فصاحب عذاب جزاه الله خيرا قالوا يا فلان احنا درسنا في التجويد وسين مستقيم يسط يسكو ومثلها فعندما تقرأ ثوطة عذاب تقرأ بالسين ما هو تقلب بالسين صادا لأن الطارة تأخذت من أذنها وشدت سارت صاد ماذا قال؟ بدأ يقول له والله صح جزاك الله خير أنا ما أعرف هذا الشيء قال الناس عارفينهم هم ما أريد أن أقول لا حول قوة إلا بالله العلي لا هذا المفروض أن يحتسب عليه وأن يحبسه لو أكلم الأيئة يمسكوه يحبسوه له في أي مكان طيب يا أخي الكريم أنا سامع بنفسي إماما على منبر الجمعة والناس عارفين وإنش يفغل وهو هو يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدول بدل ما يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله عدول الناس الكويسين اللي زيك يعني ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المطينه وتويل الجاهلين شو ايش قال قالها يحمل هذا العلم من كل خلف عدول له للعلم يعني كيف عدول له أو حد عدو أمش عدو, أمش ون. عدو, ون. عدو, عدو ون عدو ون عدو ون لا حد ولا والناس عارفين هو إيش يبغى إذا يقول عد عدوده ذاك الذي قال لعن الله آكل الربا ولعب بالله فجعل الفاعل مفعول المفعول فاعل تتصور له ولن تكونوا زي العوام اللي عارفينهم ما يشبعون له تنمو هذه اللغة العربية طيب فلا يجوز هذا الكلام لا يجوز تقول الناس يعرفون هو يريد يريد يعني الناس ما يعني هذا كلام الله عز وجل كيف تخاطب الله سبحانه وتعالى ولا تخاطب الناس فهذا خطأ كبير ولا يجوز أبدا إنما عليك عليهم يقرأ فصد عليهم ربك سوط عذاب ولكن ولكن ان ربك لبالمرصاد أي نعم. فتقرأها يسطون، يسطون، آه، ووجد أمة من الناس يسقون، ولا تقول يسقون زي مرة واحد يعني يقول، قدر ما يقول إفرش، افرش السفرة إفرش السفرة، يقول فج الصفرة، الصفرة يعني حمره وخضره وزرقة. فرضاً يقول إفرش السفرة وليس الصفرة السفرة من الألوان أيوة والسفرة السفرة هذه المعروفة يعني لنأكل عليها نعم ماشي الحال؟ هذه مشكلة فتقول يسقون وجد أمة من الناس يسقون وليس يسقون انتهت الأبيات له هنا, هنا الإمام ابن الجزبي رحمه الله تعالى في هذه التنبيهات التنبيهات والإشارات هو لا يريد أن يستوعب هو يريد أن يعطينا بس إشارات ضوئية وأشياء حتى نتنبه على نظيراتها وعلى مثيلاتها. ومن باب تثمين الفائدة نقول لكم بعض بعض النماذج، نماذج على نفس النسق فحرفا لها مثلا يستهزئ هذه عبارة لاباً يقرأ يستاذه هنا لا بد أن تبين لها يستاذه أو بوجهه ولا تقول بوجهه بوجهه أو يكرهن لاباً يقول يكرهن أو يكرههن لا يكرههن فإن الله من بعد إكراههن إكراههن غفور رحيم ومثل جباههم جنوبهم ظهورهم ومثل وجهها وجهها ولا تقول وجهها وجهها عليك بضالها ومثل بناها بناها طحاها ولا تقول كم يقول كثير بناها طحا وإنما بناها طحاها شوف الشيخ عبد الباصل رحمه الله تعالى عندما يقرأ في قصاد السور والشمس وضحاها كيف يوضح هذا وضحاها تلاها وهكذا يعني فلا تقرأ والشمس وضحاها والنار إذا جلا أي يعومها وأكثر القراء قراث معائمة وإنما وضحاها تلاها لكن كما قلنا بعناية ورفق لا نطلع روحك ومثل يعمهون ولا تقول يعمهون يعمهون ومثل فليصم فليصم ومثل يرى طيب آه طيب آه حرف العين حرف العين مثل فرجاء ناقة تاع تعتبر تاع أريفهم ولا تتبع أهوائهم ودع أذاهم ومن يعش عن ذكر الرحمن إعصار فيه نار ونطباع على قلوبهم وَنَطْبَعُ عَلَى بِسْرَعَةِ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ تمام؟ عندك مثلاً حرف أيضاً وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعَ إياك أن تخلق بين العين وبين الغين في وسمع غير مسمى. حرف الحاء مثل فصفح عنهم لا تقول فصفع عنهم فصفح عنهم. طيب إحنا بنختار بس يعني أمثلة مهمة يعني ما نستوعب كله لأن طول الوقت لنا. ومثل أص دقق وَلَا تَقُلْ أَصْدَقُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا لَا أَحَدْ كَنَزْتُمْ مُحَرَّرًا طيب ومثل أَفَضْتُمْ فإذا أَفَضْتُمْ الضَاد لوحدها والتَا لوحدها هنا فإذا أفضتم والناس فيها ثلاث أقسام قسم يقول فإذا أفضتم يخليها طاء. زي صالح يعني يجيبها بالطاء الخالصة أفضتم طيب جدا جدا أحسنتم وبعضهم يقول أفضتم وبعضهم يقلقها فيخبصها أفضتم لا والصواب فإذا أفضتم أفض أثب بقوة فإذا افضتم من عرفات ومثل خضتم وخضتم كالذي خاض أو عرضتم ها عرضتم ولا تتغما في الغما هذه ما فيها الضاد لوحديها والتاء لوحديها ما رمتم وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي فمن يضطر ولا يربا فمن يضطر ولا تكن الضره من الضره أم يجيب المضطر إذا دعاه ضر المض كامله ثم واخفض جناحك واخفض جناحك فرضناها عرضنا اضربوهن الارض ذهبا لو ان لهم ما في الارض انا نعم الارض ذهبا طيب افدتم ما يعني هذا يقول عرضته نعم زي عرضته طيب نكتفي بهذا القدر صح وصلنا من عندنا محمد واهله وصحبه أجمعين